هل الصلاة أثر في جعل الإنسان إنسانا مثاليا مثالية الإنسان تكون في قيامه بالواجب نحو ربه والواجب نحو نفسه والواجب نحو غيره من الناس والصلاة كفيلة بكل ذلك ففي مجال الواجب نحو الله فيها ذكر لله من تكبير وإقرار بالوحدانية والصفات العالية حين يقرأ الفاتحة والقرآن ويسبح راكعا وساجدا وداعيا ويكفي في بيان ذلك حديث مسلم فيما يرويه الرسول عن ربه قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي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 وفي مجال الواجب نحو النفس الصلاة فيها إشراق للروح وأنس بالله وطمأنينة للنفس وفسح للصدر بالأمل وبعد عن العقد النفسية وقوة للعزيمه ولذلك كانت قرة عين الرسول يلجأ إليها كلما حزبه أو حزنه أمر وفيها تصفيه للنفس من الكبر والغرور واشعار بعزه الانسان بالله وكرامته بالدين فلا يذل لمخلوق ولا يخشى احدا غير الله سبحانه والصلاه بما اشتملت عليه من اقوال وافعال تعود الانسان ان يقرن العلم بالعمل كما يظهر ذلك في ركوعه وسجوده كما أن فيها تعويدا على الإخلاص في العمل وعلى النظام في الحياة بما فيها من ضبط للأوقات وتنسيق لأداء أركانها كما أن فيها تعويدا على النظافة بما يشترط لها من طهارة وغير ذلك وفي مجال الواجب نحو الغير نرى الصلاة ترقق قلب الإنسان وتهذب غرائزه ليخرج منها عف اللسان لين الكلام خافضا للجناح رحيما بالضعفاء بعيدا عن اقتراف المنكرات فيما بينه وبين نفسه وفيما بينه وبين الناس كما قال رب العزة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذلك إذا أديت على الوجه الصحيح بما فيه من خشوع وخضوع ولم تكن كما قال رب العزة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون وكما في الحديث القدسي الذي رواه البزار إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستفل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب وفي الصلاة مع الجماعة تطبيق عملي للديمقراطية السلوكيه بما فيها من مساوات وتعويد لطاعة الرؤساء وتمرين على النظام بربط حركات المامومين بحركات الامام وتسوية الصفوف. وسد الفرج بين المصلين وفيها دعوة عملية للاتحاد والتعاون وفرصة للتجمع والتعارف وما ينشأ عن ذلك من تبادل الآراء والمنافع وفيها تقوية ترابطة الألفة والمحبة بين الناس وبهذا العرض الموجز لحكمة مشروعية الصلاه نجد أن أثرها كبير في جعل الإنسان إنسانا مثاليا من كل الوجوه والله أعلم